وَلَ جَعَ النَغُ مَلَكَلَ جَعَنهُ رجُ لَ وَلَ لَبَس نَا عَلَهِممَا قد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا من فحاقة للذين يسخرون منهم ما كانوا به يستهزئون فحاقة للذين يسخرون منهم فاتخذنيه ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماء كتب على نفسه الرحمه كتب لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه لا يجمعنكم الى يوم القيامه الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ كَافِرُونَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ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 خَالِقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مِنَ, من الْمُشْرِكِينَ ولا تكونوا من المشركين قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يسرف عنه يوم فقد رحمه مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ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 وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو الحكيم الخبير